ذلِكَ جَزَاءُ ذَلِكَ جَزَاءٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا كن لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان وَلا قَضِيتَْن مُسَاتِ سَآياتاتِ بَينَات فَسْألْبَنِي إسْرَاءلَ إِذْجَاءهُ فَقَالَ لَ فِرَعونُ إِي لَأَظُُّك فَقَا لَهُ فِرعَوْنُ إِن لَأَظُّكَ يَامُ س مَسحُورَاقُرِكت حسبُكَاتِ زَكْ معَا كلُ خَ 10 دقائق ان حتى من التفسير باذن الله الله اليكم اجاءهم الله بشرا رسولا وما الله التبرير لما لما امتنعوا عن الإيمان لما جحدوا بآيات الرحمن لما قد أهلكوا أنفسهم أهلكوا وأهلكوا غيرهم وظلوا وأظلوا قال هم منع الناس من إذ جاءهم الهدى والهدى المحصود به هنا هو بيان الدلال والإرشاد عن طريق البيان عن طريق الرسول العدنان عن طريق القرآن فالله جلال فعلا أنزل لهم أفضل كتبه وأرسل إليهم أعظم رسله ومع ذلك لم يؤمنوا ومع ذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوها قال وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول <تصفيق> يعني بعدما جاءهم الهدى من الله جل في علاء وجاءتهم الآيات القاهرات الباهرات الظاهرات وجاء دلالات الخيرات على رب الأرض والسماوات ومع ذلك جحدوا بهذه الآيات قال الله أدل فعله ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا يعني لكن أنهم قالوا في ذلك إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسول يعني لم ينظروا إلى الآيات لم يستمعوا لها بعين قلبهم أو بعقل قلبهم فمن قادوا وما تابعه وما اطاوعه كل ما شغلهم هو الهوى ولذلك الهوى داء عضال لا نجاة منه الا من انجاه الله تلى ما قال الله تلى قال الله تعالى فرأيت من اتخذ الهه هوا هو. اف تكون عليه وكيلا وقال الله جل في علا ومن أضل من اتبع هواه بغير علم من أضل ليس أحد أضل منه وفي الحديث وإن كان السنة في ضعف والمعنى صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ولذلك في أعلامات الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى شحاً مطاعاً أو هواً متبعاً وإعلاب كل ذي رأي برأيه فالنتظر الساعة نعم فلأنهم يريدون الولياء والمكان وكأنهم قالوا مثل ما قالت اليهود وهذا كانهم تواصلوا به قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته لذلك قالوا لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لولا لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رد الله عليهم أيضا هم يقصمون رحمة ربك الله تعالى وما منع الناس يؤمنوا إجاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول فقالوا بشر رسولهم أرادوا ملكا وما أردوه حقا لاتباع الحق والله لو أردوه حقا لاتباع الحق لفتح الله عليه ما ما لم يفتح لغيرهم لكنهم يتعنتون قبل, قبل قليلهم قالوا ولن نؤمن حتى تفجي هنا من أرض ينبوع قال, قال أن تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيته من زخف أو طرق في السماء ولن نؤمن للقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحانه ربي هل كنت إلا بشر الرسولة فكان الأمر على التعجيز والتعنت وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول هذا التأصيل العام أن لكل جنس يأتيه من جنسه لكن قد يارد علينا والجن إذن, إذن هذه تقول بأن الجن أتاه الرسول من الجن تمسك به بعضهم تمسك ببعضه على أساس أن كل جنس يأتي من جنس كما قال الله جعلهم أرسلنا من رسوله إلا بلسان قومه ليبين لهم ولكن الصحيح أنه ليس هناك ثمة رسول من الجن هناك نذير من الجن يحمل عن الرسول الإنسي ويبلغ الجن وقد يؤكد ذلك ويعضده قول الله لفعله اتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قد يولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أهد إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به طال الله تعالى ردا عليهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملك الرسول لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول تختار علينا المطباط شيخ الله إيش أنا فأس عمود كده حرم عليك والله <تصفيق> أنا لو راكب مرجحة مش أعسى <تصفيق> كده عفوا لناسف عفوا قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه ملك من السماء ملك الرسول أي كل من جنسه فلو كانت ملائكه ينزل لهم ملك رسول ولو بشر ينزل لهم بش رسول بشري ولذلك اشوف في غير ما موضع قال الله تعالى لنبينا أو حاله أن يقول قل انما انا بشر مثلكم انا مثلكم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد هنا الملك لو نزل لو نزل الملك على على, على البشر لا يمكن أن يتحمل ذلك بحرم الأحوال ولا يطيق ذلك النبي وقد خلق الله على الكمال البشري ومع ذلك لم يستطع لم يتحمل عندما سمع صوت من السماء نظر يمينا يسارا لا يرى شيئا نظر إلى السماء ورد جبريل عليه السلام يجلس على كسي من السماء والأرض حتى ذهب إلى خديجة رضي الله عنه أرضاه قال زملوني زملوني دسروني دسروني والله قال ولو جعلناه ملكا لا جعلناه رجلا ولا وللبسنا عليهم ما يلبسون وقال الذين كفروا لولا لا أنزل عين الملائكة أو نارا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لبشرى يوم إذن للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى معامل من عمر فجعناه هباء منثورا قل لو كان في الأرض ملائكة إن يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا قل الله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم والله الذي لا إله إلا هو رقيم علي وعليكم وإنه إياكم لعلى هدن او في ضلال مبين كما في الآيات اخرى وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لهم قل كفى بالله شهيدا كفى بالله رئيبا كفى بالله عالما كفى بالله وكيلا نصيرا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم انني رسوله ويعلم انني ابلغكم ما اوحى الله الي به يعلم أنني لو انسردت سالفتي لن أترك ما أنا عليه يعلم ما تسألونه تعنتا وتعجيزا الله يعلم بدواخل الأمور وخوارج الأمور والظواهر والبواطر والكفى بالله شهيدا طمأنة له ولأصحابه وتهديدا وإرعابا لهؤلاء الكفر الفجر إن سامعوا وإلا فمن طمس الله قلبه لن تجد له بصيرا ولائك الذين يرضي الله اي أن يهدي الله اي قلوبهم لهم في الدنيا خذ لولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه واتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فلما لم يفعل علينا أنه بلغ وأنه رسول قال الله تعالى لكن, الذين لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكف بالله شيدة وبيّن أنه رسوله لأنه نصره قال الله تعالى بسورة الحج الآية الآن هنسيتها فمن كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فالله نصره والله مؤيده ولذلك قال الله جل وعلا و و و ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاناقي واضربوا منهم كل بنان قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وفيها أن الله جل وعلا يوقيب على كل شيء شهيد على كل شيء وهذه تجر المرء إلى أن يحسن, الله، أن يحسن إلى نفسه بعبادة الله جل في علا الكفى بالله شهيدا بينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إما أن نقول إنه كان بعباده خاصة بالمؤمنين خبيرا وبصيرا وأن يكون هذا فيه ما فيه من البشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام الذين هم معه على الخير وعلى طريق الهدى فقال إنه بعباده وأضافهم إليه إضافة تشريف فرق بين العبيد والعباد العباد هم الذين آمنوا بالله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نعم. قال إنه كان بعباده قصد نفسه وقصد أتباعه قصد نفسه وقصد أتباعه وقد يكون هذا من باب العام الذي يرد به الخصوص لكن كما قلنا إذا قال بعباده لا بعبيده الإضافة نفسه بعباده هذه إضافة إضافة بتشريف ويخاصة خصوصية في النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه إنه كان بإعباده خبيرا بصيرا <تصفيق> نتوقع الحمد لله قال إنه كان بعباده إضافة تشريف ثم قال من يهدي الله فوالمهتدي وما يدل فلنتهد لهم أولياء وهذا بحر في الكلام على القبر وأن الهداية والضلال بهد الله دل فعلاء وأن الله من أراد هدايته هدى قلبه ومن أراد إضلاله أضل قلبه ولذلك حتى بعد أن جاء النبي لهم وبين لهم الآيات الباهرات ودخل على عمه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ومع ذلك ما أسلم وما آمن حتى قال الله جل فعلا ليس لك من الآن شيء وقال الله جل فعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فمن هداه الله جل فعلا ووقاه وسدده ووفقه لو اجتمع من بأكترها على أن يضلوا فلن يضل ومن أضل الله لو اجتمع من بأكترها على أن يهدو فلن يهتدي بحال من أحوال فمن يريد الله أن يهديه يشع صدره الاسلام كانما صعد في السماء الفوائد المصبطه أما منع الناس أيضا بتالي الصوت جاي جدا يا نعيم مفيش انا امامي الصوت واصل وجاي جدا كمان قول لي ما ما الذي تريد اعادته وانا اعيده ان شاء الله ها شيخ الوقت كده يعني باذم جدا هو لسه كمان، لسه كلي هم افطن فاتن فاتن فتن فتن محبث 7 عطاق 7 عطاق 7 عطاق والله يعني قاعد الفاعد ولا ايش بالضبط قاعد الفاعد